الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته يقول الله تبارك وتعالى الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون معنى الآية الذين أعطيناهم الكتاب من اليهود والنصارى يقرؤونه القراءة الصحيحة ويتبعونه حق الاتباع يؤمنون بما جاء فيه من الإيمان برسل الله ومنهم خاتم الرسل عليه الصلاة والسلام ولا يحرفون ولا يبدلون ما جاء في كتابهم هؤلاء هم الذين يؤمنون بالنبي صلى الله عليه وسلم وبما أنزله عليه أما الذين بدلوا وحرفوا وغيروا وكتموا فهؤلاء أم كفار بالنبي صلى الله عليه وسلم وبما أنزل عليه ومن يكفر به فهذا هو الخاسر يؤخذ من هذه الآية الذين آتيناهم الكتاب هذا في سياق المدح الحافظ ابن القيم رحمه الله استقرأ ما يعبر به عن أهل الكتاب وما يسمون أو يوصفون به، فجعل ذلك على أنواع، جعل ذلك على أنواع. فالذين آتيناهم الكتاب يقول باستقراء القرآن أن مثل هذا يذكر عادة في سياق المدح الذين آتيناهم الكتاب. أما إذا قال اوتوا نصيبا من الكتاب ألم تر إلى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت مثلا فهذه تكون في معرض الذم. وأما إذا قال اوتوا الكتاب فهذا قد يتناول الفريقين لكنه لا يفرد به الممدوحون دون غيرهم يعني إذا قال يا أيها الذين اوتوا الكتاب قد يشمل أهل الإيمان منهم وأهل الكفر لكنه لا يفرد به الأخيار أهل الإيمان والتوحيد منهم وإذا جاء أهل الكتاب عم الفريقين إذا جاء أهل الكتاب هذا ذكره في مفتاح السعادة ومبناه كما ذكرت على الاستقراء على الاستقراء تتبع هذه الاستعمالات ونظر إلى السياق من حيث المدح والذم، فخرج بهذه النتيجة وفي قوله تبارك وتعالى الذين آتيناهم الكتاب إلى آخر ما ذكر يتلونه حق تلوتي أولئك يؤمنون به ومن يكفر به هذه كأنها تلخيص لما سبق مما ذكره الله تبارك وتعالى من أحوالهم قبل ذلك فالذين يتلون كتابهم غير مبدلين ولا كاتمين ولا محرفين ولا متخيرين يتبعونه يتلونه حق التلاوته بالعمل بما فيه فهؤلاء هم الذين يستحقون الثناء والمدح هم الذين يقرؤونه ويتبعونه الاتباع الصحيح فليست القضية بالدعاوى إنما القضية بالحقائق فهؤلاء ينتسبون إلى أنبياء كرام وينتسبون إلى كتب منزله قد دخلها ما دخلها من التحريف والتبديل فالعبرة ليست بالدعوى في الانتساب أو بالدعاوى الكبيرة في الأمان نحن أبناء الله وأحباؤه إنما العبرة بالحقائق وما يكون عليه الإنسان، فهم على شر حال إلا من آمن منهم الإيمان الصحيح، وهؤلاء قلّه، وهنا أيضا الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، حق تلاوته، التلاوة تأتي بمعنى تلاوة الألفاظ. وتأتي بمعنى الاتباع والعمل بما فيه والآيات الواردة في كتاب الله عز وجل الأمر بالتلاوه أو بمدح من يتلوه حق تلاوته أتل ما أوحي إليك من الكتاب يشمل الأمرين وأن أتلو القرآن يشمل الأمرين يعني تلاوه الألفاظ وكذلك العمل والاتباع فهنا يتلونه حق تلاوته فلفظ تلا هذا الذي يكون عقب الشيء يتبعه فهذا في تلاوه الالفاظ كانه يتتبع الحروف والكلمات بتلاوته لها واما العمل والتطبيق والامتثال فهو يتبعه لان من يتبع شيئا يكون تاليا له فلان يتبع كذا يعني يتبعه فهذا العامل بالكتاب المطبق لتعاليمه يكون تاليا له فالتلاوه تشمل هذا وهذا وهذه التلاوة الكاملة ليست التلاوة بإقامة حروفه تقام إقامة في غاية الدقة كأنما خلق هذا الإنسان لإقامة هذه الحروف يقيمها أعظم من إقامة القدح بشدة ضبطه وإتقانه بنطق الحرف لكن إذا نظرت إلى السلوك والعمل رأيت بونا شاسعا وهذا تشاهده فيما يعرض أحيانا من مقاطع في تلاوات عجيبة في دقتها وإقامة الحروف وإذا نظرت إلى الصور والأشكال هذا أو من معه من القراء الذين اجتمعوا يتمايلون ويتضاحكون وهو يقرأ بقراءة تكسر الحجارة يقرأ آيات تقطع الحجر آيات تتحدث من شاهد القيامة آيات تتحدث عن عظمة الله عز وجل وتظن أن هذا القارئ ومن حضر في هذا المكان أنهم في غاية الخشوع والانكسار أنهم في حالة انهيار من البكاء لكن تفاجأ أنهم ينظرون إلى بعضهم ويضحكون لأنه أقام هذه القراءة إقامة تامة متقنة على مقامة معينة فهم يطربون ويتمايلون وتسمع احيانا بعض الأصوات التي تحاكي القراءة كأنها نغمات لا يملك الواحد منهم نفسه ليس هؤلاء الذين يتلونه حق تلاوته وإنما هؤلاء في حال لا تحمد ويكون هذا فتنة لهم ويكون نقصا في حقهم لا يكون كمالا، فالإتقان في القراءة وجودة الأصوات أحيانا يكون بلاء على صاحبه، لكن لو اجتمع هذا مع العمل والامتثال والتطبيق وظهر في سمت الإنسان وهديه ودله لرأيت هذا الذي يقرأ إذا رأيته عرفت أنه يخشى الله كما جاء في الاثر رأيت أنه يخشى الله لما يظهر عليه من أثر القرآن والخشوع والخضوع والإخبات والوقار ولكنك ترى احيانا خلاف ذلك تماما فهذه قضية لا بد من العناية بها الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته يحلون حلاله كما قال ابن مسعود رضي الله عنهما ويحرمون حرامه ويؤمنون بمتشابهه ويعملون بمحكمه وقد نقل هذا المعنى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فهذه حق التلاوة حق التلاوة وليست مجرد الألفاظ يؤخذ من هذه الآية الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق التلاوة أولئك يؤمنون به أن للإيمان علامة يعرف بها ما هذه العلامة هنا؟ أولئك يؤمنون به أنهم يتلونه حق تلاوته يا أهل القرآن إيمانكم بهذا القرآن هو اتباعكم له الاتباع الصحيح والعمل بما جاء فيه أن يصبغ الإنسان في ظاهره وباطنه بصبغة القرآن أن يصبغه القرآن في قلبه وفي هديه وسمته ودله وفي أعماله وأحواله وجوارحه صبغة الله ومن أحسن من الله فلا فلابد أن يصطبغ بالقرآن من يعيش مع القرآن ويقرأ القرآن ويكون من أهل القرآن ومن القراء لابد أن يكون أكثر تميزا من غيره من الناس أما أن يكون أكثر شرودا وأن يكون أكثر ظلمة في وجهه وقلبه وعمله فهذا خلاف ما يتوقع وينتظر من مثله أولئك يؤمنون به مفهوم المخالفة أنهم ان لم يكونوا كذلك فإن إيمانهم به ليس على الوجه الصحيح والإيمان قول وعمل ليس الإيمان فقط بالقرآن ان يؤمن أنه كلام الله أنه وحي أوحى الله به بل لابد من أمور أخرى في الإيمان فإن العمل من جملة الإيمان فالذي يقول هذا كلام الله ولكنه لا يعمل به يكون إيمانه به قد نقص إيمان عند أهل السنة والجماعه قول وعمل فالعمل بالقرآن هو من جملة الإيمان به ورب جاهل لا يحسن قراءة كثير من القرآن لكنه في حال من الإخبات والخوف والعمل والجد والاجتهاد في طاعة الله يفضل أولئك القراء الذين لم يكن لهم نصيب من القرآن إلا إقامة الحروف والألفاظ وشاهدوا في هذه المواقع والمقاطع ترون عجبا ولستوا عمم يوجد ما شاء الله يوجد من إذا رأيتهم ذكرت الله لكن نتحدث عن فئة يتعجب المؤمن حينما ينظر إلى هؤلاء كيف أوتوا هذه الأصوات وكيف أوتوا هذا الإتقان ولكن الحال لا تسر أبدا ولا يظهر أثر للتدين على هؤلاء أين أثر القرآن على هؤلاء وعلينا جميعا أيها الأحبة أمة القرآن أين الأثر نحن أمة القرآن ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا هذه الأمة بطوائفها الثلاث ليس القراء فقط فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله هذه الطوائف الثلاث أين أثر القرآن عليها ولكن المشتغلين بالقرآن من القراء والدارسين للتفسير وعلومه وما أشبه ذلك اتبع أعظم ثم أيضا لاحظ هنا الإشارة إلى البعيد أولئك يؤمنون به إشارة إلى البعيد يتدل على رفعة المنزل مرتبة الشرف فهؤلاء بمنزله عاليه فهم درجات عند الله تبارك وتعالى الفقهاء درجات وأهل القرآن درجات قراء وكذلك أيضا سائر أهل الإيمان هم درجات عند الله تبارك وتعالى يتفاضلون ويتفاوتون بحسب ما يقوم بقلوبهم وما يوجد من العمل والاتباع لهذا القرآن ويقبح أيها الأحبة بمن تعلم شيئا من علوم الشريعة الا يظهر ذلك على سمته وهديه ودله وعمله أن يكون طلاب العلوم الشرعية يستوون مع غيرهم في هديهم وسمتهم وفي عملهم أيذا جاء يصلي متأخرا من غير عذر أن يكون هذا هو ديدنه هذه مشكلة هذا خلال يحتاج إلى أن يسبقه العامة إلى مقدم الصفوف فأين أثر القرآن إذا كان طالب العلم الشرعي لا يوتر وبعض العامة يقوم ليلا طويلا ويبكي اذا كان طالب العلم لا يخشع قلبه ولا تدمع عينه وعامه لربما لا يتمالك الواحد منهم اذا سمع ايه او ذكرى او موعظه فاين اثر العلم الشرعي على اصحابه كذلك ايضا لاحظ المعيار والمقياس ومن يكفر به فاولئك هم الخاسرون ومن يكفر به فاولئك الإشارة هنا إلى البعيد يمكن أن يكون لبعدهم عن الخير والرحمة والفلاح ولاحظ التركيب فأولئك هم فجاء كما نذكر في مناسبات شتى بضمير الفصل هم بين طرفي الكلام أولئك خاسرون فدخل شيئان ضمير الفصل بين طرفي الكلام أولئك هم لتقوية النسبة ودخول ال على الخاسرين أولئك هم الخاسرون فهذا يشبه الحصر بدخول الضمير ضمير الفصل هم ودخول ال يعني كأن هؤلاء قد حصلوا الوصف الكامل من الخسارة نسأل الله العافية الخاسرون كأنه لا خاسر إلا هؤلاء من هم الخاسرون حقيقة هم هؤلاء ومن يكفر به ومفهوم المخالفة أن من يؤمن به حق الإيمان فهذا هو الرابح هذا هو المفلح إذن الخسارة الحقيقية هي بالكفر بهذا القرآن فمن كفر به ولو حصل المليارات ولو حصل أعلى الشهادات ولو حصل أعلى الرتب في الوظائف فإنه خاسر خبرات طويلة دورات تدريبيه طويله ممارسات نجاحات اداره شركات ضخمه هائله عبر العالم ثروات في كل مكان هو خاسر بنص القران الخاسر ومن يكفر به النجاح الحقيقي ايها الاحبه ليس بجمع الحطام وانما النجاح الحقيقي في عماره دار لا تفنى ولا تبلى دار أبدية سرمدية أما هذه الدار التي كم سيبقى فيها مديرا وكم سيبقى فيها آمرا ناهيا في عشرين ثلاثين أربعين خمسين ستين سبعين سنة مئة سنة يأمروا ينهى ثم ماذا ثم التلاشي ثم الزوال فتذهب تلك الأحلام ويدرك أنه كان يسعى خلف سراب حينما أعرض عن الإيمان والحق الهدى الذي كان يجب عليه أن يتبعه وأن يعمل به وأن يجد ويجتهد في تحصيله أعرض عن هذا بالكلية وصار مشتغلا بما لم يؤمر بالاشتغال به هذه الخسارة هذا الذي قد قضى العمر في جمع الحطام فجمع منه شيئا كثيرا يكفي الأجيال التي بعده متعاقبة هذا إذا كان في لحظة الحشرجة وخروج الروح يدرك عندها أنه ذهبت أيامه وذهب شبابه وذهب نشاطه وقوته وعمره في وهم كبير هذا الإنسان جالس مدة طويلة ذهب يوما في نزهة وجلس كلما رأى حجرا جميلا أعجبه أخذه وقضى يومه وهو في تعب يتتبع الأحجار في الصحراء أو يتتبع ازهارا يأخذ هذه وهذه وهذه مما أنبت الربيع ولم اجتمع له من ذلك شيء كثير إلى آخر النهار وإذا بالذي بيده قد ذبل فأدرك أنه قد تعنى وتعب وبذل جهدا في شيء لا بقاء له سينياخذ من الدنيا ويعمل لكن لا ينسى أهم المهمات فحديثنا عن هذا ليس تعطيل الدنيا وتعطيل التجارات والمكاسب لا أن تشغله هذه الدنيا وأن يكون المعيار عندنا في النجاح هو في جمع هذه هذا الحطام هذا والله أعلم صلى الله عليه وسلم أكل لديكم إضافة أو سؤال نعم. الخسارة أمر نسبي لكن الخسارة الكاملة المحققة ومن يكفر به الكفر هذا الكافر خسارة مطلقة يعني كما قال الله عز وجل قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة فهذه الخسارة الكاملة بالكفر أما من كان مؤمنا ولكنه أسرف على نفسه وفوت حظه في المراتب العالية بالاشتغال بدنياه أو بشهواته فهذا يخسر لكنه لا يخسر خسارة كاملة ولذلك كان يوم قيامه يوم التغاب بالنسبة للمؤمنين والكافرين وبالنسبة للمؤمنين فيتفاوت مراتبهم في الجنة البقاء الأبدي السرمدي. يتراؤون أصحاب الغرف العالية كما نتراء الكوكب الغابر في الأفق يعني كيف نتراء الكوكب الغابر في الأفق لا نكاد نراه كل واحد يقول انظر من هنا من هنا لا الذي خلف كذا هكذا أصحاب المراتب العالية في الجنة يترى أهم أهل الجنة فهذا التنافس وهذا الذي ينبغي أن تصبر النفوس عليه وإلا فكل شيء يذبل المال تذهب وتتركه أو يذهب هو والشباب يذبل والزوجة تذبل واللذات تذبل ولا يبقى إلا خزائن الأعمال الصالحة نعم طيب، طبعا بالنسبة لهذه الآية الذين آتيناهم الكتاب يأتلون حق تلاوته أولئك يؤمنون به هنا في الكلام على أهل الكتاب وهذه الأمة تبع لهم فهي مطالبة باتباع الكتاب وهم مطالبون باتباع هذا الكتاب الذي نزل على هذه الأمة وإلى في الأصل فالسياق والخطاب هو في أهل الكتاب هذا في الأصل لكن الأمة هذه ليست بمنأة عن هذا والآيات في هذا أيضا مما يخطبت به وأن أتلو القرآن يقول هل علماء هم يميزون المحرف من غيره الله أعلم هل يميزون كل شيء لأنهم توارثوا هذا منذ زمن طويل أسيما النصارى فهم بغاية الجهل والضلال ولذلك فإن الأناجيل ما كتبت إلا بعد المسيح عليه السلام بثلاثمائة سنة وليس عندهم أسانيد ولما صار الاجتماع اجتماع نيقيا الشهير وجمعوا هذه الأناجيل ونظروا فيها كثيرة جدا ومختلفة، فاعتمدوا منها أربعة ولم يعترفوا بالباقي هل هذه الأربعة متوافقة؟ الجواب لا هي أيضا مختلفة فلو كانوا يميزون المحرف من غير المحرف لأبانوا عنه وكشفوا وأخذوا غير المحرف ونحن نجد في إنجيلهم أشياء حديث لأناس وعن أناس كانوا بعد المسيح عليه السلام كانها أشياء أضيفت إلى الإنجيل وبالنسبة لليهود الله تبارك وتعالى قال تجعلونه قراطيسة بدونها وتخفون كثيرا فبعض أهل العلم يقولون إن الذي حرف من التوراة هو القراطيس التي كانت تخرج للناس يقولون في التوراة كذا فيحرفون أما أصل الكتاب فهو عندهم ما حرف هذا يقوله بعض للعلم العلم وبعض أهل العلم يقول لا الذي عندهم هو المحرف ويخرجون قراطيس للناس أيضا محرفة فجمعوا بين هذا وهذا والدليل على ذلك أن أصل التوراة حرف أن التوراة الموجودة محرفة لأن يوجد فيها أشياء تخالف ما ذكره الله عز وجل لهذه الأمة في القرآن او ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم فنعلم قطعا هذا من المحرف وفيها ايضا معلومات متناقضه يعني لا يمكن ان تكون من الله في نفس التوراه فيدل على انها قد حرف نفس التوراه وليس مجرد القراطيس التي كانوا يكتبون فيها طبعا وهم يخفون كثيرا يعني ما يتعلق بصفه النبي صلى الله عليه وسلم موجوده في اناجيلهم مثلا أو في توراتهم المحرفة لكنها يوجد من العبارات في بعض الأناجيل التي لا يظهرونها مثلا ما هو أصرح وأوضح مما هو مظهر وموجود فمثل هذه يخفونها بعض النسخ لا يظهرونها أبدا النسخة بكاملها التي فيها عبارات صريحة واضحة. والله أعلم السلام عليكم